بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور ضعثرت علمت نفس ما قدمت وآخرت يا أيها الإنسان ما غرك لربك الكريم